nih yeah. فإما يأتي عنكم أ <تصفيق> maعَ فَيَا قَوْمِ ذِكْرُ الْعِجْلِ فتوبوا فتوبوا والمسكنه وباءوا به بِمِنَ الله ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ الله وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا Euh, du وَلَا خَوْرًا وإذ قتلون وعملوا الصالحات أولادهم كفروا فلم me والأرض وما in ti wa فيلا مما يعملون ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايهما تتبعوا قبلتك وما انت وَمَا قبلتهم وما بعضهم بتابع لَإِن التَّبعتَ أَهُو أَهُم مِم بعدم جَ أَكَ منِنَ العمِ إنكَ إذ الَّ كَمْ مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يأتي بكم إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 فاذكروني أذكركم واشكركم فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا ما بيننا من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنون لا يعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا سَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ في السبيل والسائلين وفي الرقاب والسا en común اية بمسلم اعتدى عليكم واتقوا الله واتقوا مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنَ الرَّأْسِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا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 وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا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 فَسَدَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِتَوَا نُولِ مُخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مستهم البأساء والضراء دين في ذلك ان ارادوا اصلاح ولهن مثل الذي عليهم النبي المعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم اطل au ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير آفروا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن تُم فَرِجَالًا أَوْ رُقْبَانًا فَإِذَا آمَنْتُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ من فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتحدث تَعْقِلُونَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُولُو حَذَرٍ الْمَوْتِ فَقَالُوا لَهُ بصُوطُ وَ إِلَ إه تُ جعونأَلَ تَ رَائِلَ الملَائمِم بَن Dirt. قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفى الجسم والله يؤتي ملكه شربوا منه إلا قليلا منهم فلم دنا هو بروح القدس وله ساء اللهم اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا, ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر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 كله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يَكْرُسُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ تمسك بالعروة الوثقى لنفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين تَرَاهُ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَن آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ يَمسِ منَِ المَشِقِ فَأتِبِهَا مِنَ المَغورمِ فَبوهِتَ الذي كَثَر واللهُ لا يَهدِ القَمَ الظَّالِمِ عام ثم بعث قال كم لبث قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت مئه عاما فانظر الى طعامك وشرابك لم ي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 تبع سنابل كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء خير من صدقة يتبعها أَثْلَجَتْ جَنَّةً بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَادٍ فَطَلّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَنُوا لَهُ ذُرِّيَّةً ضِعْفَاءَ فَأَصَابَهَا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لعلكم تتفكرون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 أعلموا أن الله وني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله تِلْكَ حِكْمَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْحِكْمَةِ فَقَدْ أُوتِيتُمْ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نذرت ودقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما فَابُهُمْ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَوْ دِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّ فَتَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الذيذين يُم فيكونونَ أَمولَهُ بالالليلِ وال... أن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهم أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتم ها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماء